أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سر انيتين يرجون يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 ومرثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله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 وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعم الصالحة وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعم الصالحة غير الذي كنا نعمل أو لم فيه ما تذكر وجاءكم فما من